استكمالا لما بدأناه من زمن من التحذير من فتنة الشيعة ومن خطرهم اضطر اليوم إلى ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق بهم وذلك أن الخطر قد زاد وأن الشر أوشك أن يعم البلاد فقد جرت في مصر في الأيام الماضية أمور في غاية الخطورة منها ما نشر في جريدة الوطن تحت عنوان تحذير برلماني تقدم عشرون عضوا بمجلس الشورى على رأسهم عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس بطلب مناقشة حول خطورة انتشار قنوات فضائية شيعية تخاطب أطفال مصر صارت الحرب على كل صورها قنوات شيعية تخاطب أطفال مصر وأنت تعلم أن الناس في بيوتهم لا يعنون بتربية أطفالهم الرجل في العمل والمرأة في المطبخ والأطفال أمام الأجهزة حتى إذا تنبه الرجل إذا في بيته شيعة أفلام كرتون وأفلام أطفال صغيرة والناس يلعبون أطفالهم ثم يلقنون الأطفال عقائدهم في هذه الألعاب ولا تنظر إلى نفسك فإن الباطل قد ملأ السهل والجبل إذا كنت لا ترى القناوات الفضائية أصلا أو ترى بعض القنوات الدينية فإن غيرك يرى كل شيء هذا الجهاز ملآن بالقنوات هل كل رجل في مصر له دين وعقل؟ الناس يشاهدون كل شيء أكثر من عشرين قناة يشكلون عقول الناس حتى إذا مش الرجل في الطرقات أو ركب في المواصلات أو دخل في محل عمله يرى في كل مكان يقولون وقال المهدي في تصريحات خاصة للوطن إن هناك 28 قناة فضائية تبث أفكارا شيعية في مصر وأشهر القنوات قناة الكوثر والعالم والعراقية والأفلام الإيرانية والمنار والأنوار وأضاف لم يعد الحديث عن مخافر الفكر الشيعي في مصر اجتهادات أو تخمينات وهذا يعتبر خط إنذار للأزهر الشريف لأنه دعا في توصيات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الأخير المفكرين المسلمين والمجامع الدينية إلى التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن هذه القنوات لم تكتفي بمخاطبة كافة التيارات ومنها السياسي والديني والثقافي بل تخطط الأمر ببث قنوات خاصة للأطفال ومنها قناة هدهد وقال إن هذه القنوات توجه للأطفال رسالة بأن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وهو رسول الله وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخيل هذا يجري في مصر يبث ويراه ألوف بل ملايين الأطفال في مصر بل وفي العالم هذا في التلفزيون المصري يبثون أقبح أنواع الكف للأطفال وأين الأب الذي يراجع البرامج أو ينظر إلى ما يسمعه الأطفال هذا نذير خطر إنهم يديرون حربا في غاية الخطورة وهذا مؤتمر عقد لاثنين الماضي في مصر بما يسمى إحياء مزارات آل البيت والعتبات المقدسة العتبات المقدسة اللي هي النصارى يريدون أن يأخذوا النصارى في طريقهم حتى لا يجدون رادعا ولا مانعا ذكرت صحيفة اليوم السابع أنه بعد مرور عدة سنوات على فكرة إنشاء مشروع إحياء مزارات آل البيت والعتبات المقدسة في مصر وهذا المشروع كان في عهد الرئيس السابق لكنه سجن بعضهم وشرد بعضهم وأغلق المشروع فجاءت الثورة المباركة وجاء الشباب التقي النقي الذكي فأحيى المشروع ما هو المشروع؟ ولأن مصر والمصريين عند هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا فهو مشروع اقتصادي في شكله العام لاجتذاب أكثر من عشرة ملايين سائح لمصر سنويا خاصة من الشيعة وأكد الدريني عضو اتحاد آل البيت الوطن التحرري عن البدء في تشكيل مجلس إدارة يضم مئة شخص من رجال الاقتصادي والسياحة وممثلين عن نقابات الأشراف والسياسيين لإحياء مشروع مزارات آل البيت والعتبات المقدسة ويقول وذلك لأعادة البدء في المشروع الذي تم طرحه على المسؤولين منذ عدة سنوات بدون استجابة إلى جانب اتخاذ خطوات إيجابية نحو المشروع لإنعاش الجانب الاقتصادي بمصر وبفتح مجالات السياسة السياحة الدينية بين العديد من الدول وأوضح أن المشروع يستهدف جذب عشرة ملايين سائح من الشيعة والصوفية ومحب آل البيت وتم التنسيق يعني هذا المشروع بدأ تنفيذه في أرض الواقع وتم التنسيق مع أربعين شركة سياحية للبدء في التنشيط السياحي وتوزيع حصص السياحة الدينية كما تم توجيه الدعوة للمشاركة في مجلس الإدارة لعدد من السياسيين وأعضاء الأحزاب مثل الناصري والكرامة والتجمع وأضاف أن مشروع إحياء مزارات أهل البيت والعتبات المقدسة أن الهدف من هذا المشروع ليس تنشيط السياحة الدينية فقط ولكنه مشروع اقتصادي ضخم يتكلف ثلاثة تريليون دولار بعائد اقتصادي يتخطى 25 تلوريون دولار على أن يتم إقامته على عدة مراحل وتتخطى تكلفة كل مرحلة 100 مليار دولار معلنا عن توفير ما يقرب من 300 مليار دولار من إجمال التكلفة العامة للمشروع وأن المشروع يتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخطوط نقل ومصانع بطول المسار كمشروع اقتصادي متكامل والأمر يتطلب التنسيق والتعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية خاصة وأن مسار آل البيت سيضم خمسة وستين ألف داخل القارة الإفريقية وسيصر إلى الصين وأسبانيا وأضاف صلاح عبد سليمان محاسب قانوني وعضو بحزب التجمع وأحد المشاركين في مجلس إدارة مسار البيت أن الهدف من إقامة المشروع هو تنشيط السياحة الدينية خاصة مع إيران ونعاش لاقتصاد المصر يذكر أن مسار البيت والعتبات المقدسة يشمل العتبات الإسلامية والمسيحية مثل أضرحة آل البيت المنتشرة بصورة كبيرة بالقاهرة إلى جانب الكنيسة المعلقة وشجرة مريم مما يساهم في زيادة وإنعاش السياحة الدينية في مصر نظرا لما يمثله آل البيت من مكانة كبيرة خاصة لدى الشيعة هذا مشروع عقد له الاجتماع الاثنين الماضي وبدأ تنفيذه عمليا وقد أبلغ أبلغت الجهات المعنية حتى المجلس العسكري والرئاسي حتى يقوموا بحماية المشروع فهي قنوات ومزارات والحرب على أسدها فاعلموا أيها الإخوة أن الإسلام وهو الدين العام الذي أرسل الله عز وجل له الرسل وأنزل الكتب هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هذا الإسلام العام الذي هو دين كل رسول والإسلام الخاص أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو بارز يوما للناس أتاه رجل فقال يا محمد ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وأن يقوم فرق كبير بين الله عز وجل وبين عباده فالعبد مملوك ضعيف لا يملك من أمره شيئا لا قوة ولا ضعفا ولا غنا ولا فقرا ولا نفعا ولا ضرا والله عز وجل هو المتفرد بذلك كله فلما قام الدعوة الأنبياء قام الدعوات الشيطان في مقابلها واستعمل جنده وأولئاه في حرب هذا الدين وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين فكان الكيد اليهودي لدعوة الرسل بفسادها من الداخل. فإن الله عز وجل قضى لأغلبن أنا ورسلي فالحرب العسكرية حرب الجيوش الخسارة فيها على الكافرين وقد علم أن أهل الإسلام إذا خالفوا انهزموا حتى في الحرب العسكرية فجاء اليهود ممثلين في رجل منهم وهو بولس النصراني فدخل في دين النصرانية نفاقا حتى يفسد عليهم دينهم وقد كان وادعى أن المسيح قد ظهر له وكلمه بكلمات هي معتقد النصارى فابتدع بينهم ألوهية المسيح وألوهية مريم والحواريين وابتدع لهم الدين الكوفي وأفسد دين المسيح دين المسيح عليه السلام وتم لهم ما يريدون ففي الصحيح لم يكن بين عيسى و إلا ستمائة سنة يعني في عمر الناس لا تساوي شيئا استطاع هذا اليهودي المتستر في ظرف سنوات قليلة أن يفسد عليهم دينهم إفسادا كاملا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا أفرادا مما رأاهم سلمان الفارسي رضي الله عنه ففي هذه السنوات القليلة أفسد عليهم دينهم وأدخل الشرك في هذه الملة إلى قيام الساعة كذلك أراد الكيد للإسلام فدخل ابن سبا اليهودي إلى الإسلام نفاقا ليفعلوا به ما فعلوا بالنصرانية ولولا أن الله قضى ألا نبي بعد محمد لربما فسد علينا ديننا لأنه ليس بعده نبي يصحح فلا بد أن تبقى عصابة من المسلمين ظاهرين على الحق فدين هؤلاء كله باطل وإنما دخلوا نفاقا ليفسدوا على المسلمين دينهم ودينهم قائم على هذا الأصل اليهودي السابق على إفساد الإسلام من أصله وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده لا يتكلمون في الصلوات ونحو هذا لأنهم يعلمون إذا خالف المرء الإسلام هلك فلا عليه أن يكون صوفيا زاهدا شيعيا منفقا ما دام فسد عليه أصل دينه فابتدعوا نفس البدع السابقة وهي تعظيم الأئمة من آل البيت حتى تتم لهم خططهم من إفساد الإسلام وتفريغه من محتواه، فالإسلام قائم على أصلي أن يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، فأرادوا إفساد هذين الأصلي أن يعبد علي ابن أبي طالب وابناه وسائر الأئمة ممن ذكروهم، وألا يخذو دينهم إلا عنهم، وقد بدؤوا بكل جرائة وقحه في زمان الخلفاء الراشدين، في زمان علي والصحابة متوافرون، وسجدوا لعلي بن أبي طالب. وقالوا له أنت الله في حياة الصحابة وقد قرب العهد بنور النبوة لم يمضي على الإسلام أربعون عاما وأرادوا إدخال الشرف علينا فخدد لهم علي بن أبي طالب الأخاديث وحرقهم فاستمروا على باطلهم وأشاع فيهم ابن سبأ أن هذا دليل على ألوهيته لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها فلو لم يكن علي إلها ما حرقهم بالنار وإنما حرقهم لا لكفرهم ولكن لأنهم باحوا بالسر قبل أوانب وانتشرت القالة بين المسلمين فدينهم مبني على هذين الأصلي وهذا لا يتم لهم إلا بالغلو في الصالحين فإن الناس لا يشركون هكذا ابتداء لكن يبدوا بالمحبة فالتعظيم فالغلو فالعبادة بل المحبة والتعظيم فيهما من صور العبادة تسمع كيف يبنون دينهم الذي يلقلونه للمسلمين والذي يعتقدونه ويدعون إليه لتعلم أن الحرب قائمة على ساف ولا تغدر بجاهل يقول الخلاف فرعي إن لم يكن معاند ضال يمهد الطريق لهؤلاء إنها حرب بين الإسلام والكفر فلا تتردد في أخذ الأحبة وفي مد يد العون لإخوانك الصادقين للذود عن الإسلام عن الإسلام كله فهذا كتاب بحار الأنوار وهذا الكتاب عند الشيعة ميزان عندهم وهو يقع في نحو مائة وعشرة من المجلدات هذا عندهم أجل من البخاري هو جامع علوم آل البيت كالميزان يوزنون به في المجلد السادس والعشرين كتاب الإمامة وفي المجلد الخامس والستين كتاب الإيمان والكفر فانظر كيف قدموا الإمامة ومعرفتها على معرفة الإيمان والكفر لأنه لا يتسنى لهم توضيح الإيمان على ما يريدون إلا بهذا في كتاب الإمامة يقولون الصفحة مئة وتسعين كتاب الأنبياء ما هي صفات آل البيت ما هم الآل الذين يريدون تعليق الناس بهم حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تقبل قولهم في الإمامة يقولون إنهم عليهم السلام أعلم من الأنبياء عليهم السلام الحسن والحسين وجعفر وزين العابدين وما يذكرونه من الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام وأنت تعلم أن العلم تخضع له الرقاب، فلا بد أن يبدأوا بالعلم الشرعي. فإذا خضع الناس لعلوم آل البيت جاء بعد ذلك الاستغاثة والنظر والزبحة بهم. والعلم جليل قدره، معظم أهله. لهذا أنت ترى الآن. صار الناس بتعلقهم بمن ينتسب للعلم يجورون حتى على عقيدتهم حتى على عقيدتهم يسب عاوية رضي الله عنه ولا يرفع للناس قول لماذا لماذا لا تدشن القنوات الفضائية الحملات تلو الحملات على الشيعة لأن الإقرار بامتلاء البلاد بالتشيع إقرار بتخطية شيوخهم وبتبديعهم وبأنهم جروا على البلاد شرا عظيما ربما يستمر إلى قيام الساعة فيتحدون ويكابرون ولا يتكلمون تعظيما لمن ينتسب إلى العلم لمن ينتسب إلى العلم وفي الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة موسى عليه السلام وقد قام خطيبا في بني إسرائيل وبعدما قضى مجلسه اعترضه رجل فقال يا كليم الله أي الناس أعلم وفي رواية هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا وفي الرواية الأولى أي الناس أعلم قال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه بلاء عبدنا خضر قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل موسى السبيل إلى لقيه لماذا؟ لأن للعلم شرفا ولأهله مكانة فالكليم عليه السلام لما علم بمن هو أعلم منه رحل إليه وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه ولما لقيه موسى خاطبه بلسان الخاضع الذليل له فقال هل أتبعك أي هل أكون تابعا لك لم يقل أكون أخا أو عالما لقي عالما أو نبيا لقي نبيا بل أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا تعلمني تعلمني بعضا من علمك الجم فهم يعلمون هذا فإذا بثوا بين الناس العلم الذي هو عند آل البيت وزعمه كذبا وزورا تعلقت القلوب بمثل هذا بل رب العالمين ينبه إلى هذا كثيرا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لماذا خلق السماوات والأرض لتعلموا أن الله علمه محيط وفي قصة آدم أظهر الله العلم فيها في غير ما موضع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 فالعلم أصل في هذا الباب والإله لا يفرج كربا ولا يغيث ملهوفا ولا ينصر وليا ولا يمحق عدوا إلا بعلم فلو كان الإله جاهلا فاستغاث به رجل فلا يعلم من هو ولا أين هو ولا ماذا يريد ولا كيف السبيل إلى تحقيق ذاك فالعلم بوابة لما بعده فالعلم والقدر فلو كان الإله عاجزا أو جاهلا ما تم له شيء لهذا يقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإذا قلت مت يا رب فلا بد أن يكون عالما، ثم قادرا، ثم صفات وأسماء أخرى، فهم يعلمون كيف يفسدون العقائد، فالعلم باب قبل الاستغاثة. فلا بد أن يفشوا بين الناس من علوم آل البيت حتى يساوونهم برب العالمين. فلما لا يستغاثوا بهؤلاء؟ يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إن الله خلق أول العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم فالله عز وجل جعل الأئمة المزعومين عندهم جعلهم أعلم من أولي العزم من الرسل فهم أعلموا من موسى ومن نوح ومن إبراهيم ومن عيسى ومن محمد عليه السلام لماذا لا يدعون ولا يستغاث بهم وهم أهل العلم بالافضل من الأنبياء ثم يقول عن أبي جعفر سئل أبو جعفر عليه السلام يا عبد الله ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى عليهم السلام فقال جعلت في ذاك ومن أي الحالات تسألني قال أسألك عن العلم فأما في الفضل فهم سواء فأما في الفضل فهم سواء أي علي وموسى وعيسى سواء في الفضل انظر إلى عقيدتهم وانظر إلى من يقول ليكن الرد بأدب الخلاف عبر وأنا أرد ها هم يعبرون هذا هو إسلامهم الذي يريدون بثه في الناس فليست المسألة هي سب الصحابة إنما هو دين قائم بذاته لإفساد الإسلام كله قلت جعلت في ذلك من الذي قالهم في الفضل سواء السائل وليس هو أبو جعفر جعفر كان فضل علي ومساواته بموسى وعيسى أمر مشهور لا يحتاج أن يسأل عنه إنما سأل السائل عن العلم فقال له أبو جعفر هو والله أعلم منهما إذن هو وموسى وعيسى في الفضل سواء وهو أعلم إذن هو أفضل فإن العلم من أفضل ما يتبيز به الناس قوم يعتقدون هذا في علي لماذا لا يبنون له بريحا لماذا لا يستغاث به فهذا أول الشر أول الشر ثم قال بسنده عن كثير عن أبي عمران قال أبو جعفر عليه السلام لقد سأل موسى العالم مسألة يقصد الخضر لم يكن عنده جوابها ولقد سأل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها ولو كنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسألته ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها وقال سيف التمار كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة فقال ونحن في الحجر أي عند الكعبة فقال ورب هذه البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما ويقول عن علي بن حسين قلت والله علمت علمت الأئمة ما يضمر والله ما علمت الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل لا يعلمون ما في الضمار ولكن علم ذلك الشيعة الأئمة بل قال أزيدك نعم والله ونزاد ما لم تزد الأنبياء ونزاد ما لم تزد الأنبياء ثم يروي بسنده عن أبي جعفر أن الشيعة يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض وأنت قطعا تعلم. أن الرسل لا يعلمون هذا وفي كتاب الله عز وجل يقول الله لنبيه عليه السلام ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا يعلم النبي المنافقين المقيمين معه في المدينة وهؤلاء يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض بل وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان إذا رأى مخيلة في السماء وفي روايات غيما أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه مضطرب أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا نزل المطر من السماء سرى عنهم قالت فعرفته ذلك فقال يا عائشة وما يؤمنني لقد رأوه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا فهذا الغيم الذي هو جزء مما يكون بين السماء والأرض لا يدري نبي الله أغيم فيه المطر أم عذاب يستقبل الناس حتى يرتجف فؤاده فيخرج ويدخل، ويتغير وجهه، ولا يسرى عنه إلا إذا نزل المطر. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنه عنها إنكم لا تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع والمعنى إذا زوق رجل كلامه لم أدر الصواب فقضيت له وهو ظالم وإنما أقضي على نحو ما أسمع ولو كان يعلم ما في السماء والأرض لعلم المحق من المبطل بل لم يكن بحاجة إلى أن يسمع الخصومة لأنه يعلمها ابتداء فيقضي للمظلوم على الظالم فإذا كان الرسل هذا شأنهم وقد بين القرآن بجلائل أن موسى كان يجهل ما علمه الخضر عليهم السلام ثم يأتي هؤلاء فيجعلون أئمتهم يزيد علمهم على علم الرسل لماذا يفعلون هذا أيها الإخوة لا لمجرد العلم ولكن العلم بوابة للاستغاثة بوابة العبودية لغير الله عز وجل فيزيدون في علومهم لتتعلق القلوب بهم حتى إذا بثوا في الناس عقائدهم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 يستمر هذا الرجل في طريقته في تعظيم الأئمة ليقع الغلو بهم وهو توطية لإفساد الإسلام من أصله ولتتعلق قلوب العباد بالناس لا برب الناس يقول الأئمة عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والارض والجنة والنار وأنهم عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة فماذا تركوا لله عز وجل ينفرد به ألا تسمعون يعلمون علم السماء والأرض وعلم الجنة والنار وملكوت السماوات والأرض ويعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة فماذا بقي لرب العالمين اختص به فإذا ألقي في قلوب الناشئة الصغار مثل هذا الكلام لماذا لا يقولون كما تسمعون يا علي يا علي فهل ينادون جاهلا بل ينادون من يعلم علم السماء والأرض وعلم الجنة وعلم النار ويعلم ما في الملكوت ويعلم ما كان وما سيكون يقول عن أبي جعفر عليه السلام سئل علي عن علم النبي عليه السلام فقال علم النبي علم جميع النبيين وعلم ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة والذي نفسي بيده إني لا أعلم علم النبي وأعلم علم ما كان وعلم ما هو كائن بيني وبين قيام الساعة ويقول عن أبي عبد الله عليه السلام صفحة 111 وقد نسيت ذكر الصفحات لكن هذا كله في المجلد السادس والعشرين لمن أراد أن يراجع وسوف ندرس هذا الكتاب لنقف على مواضع منه ليتبين لنا حقيقة هؤلاء وماذا يريدون وإلى ماذا يدعون يقول أبو عبد الله عليه السلام إني لا أعلم ما في السماوات، وأعلم ما في الأراضي، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان، وأعلم ما يكون. انظر إلى هذا الإيمان، يسعون له ما يسعون. إني لا أعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وأعلم ما يكون هذه هي علوم الأئمة عندهم لتكون توطية إلى هذا الذي يريدون من تعلق قلوب العباد به وفي كتاب دعائم الإسلام والإيمان المجلد الخامس والستون صفحة 329 يقول عن أبي جعفر عليه السلام بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية أي لم تدع الرسل إلى الصلاة ولا إلى الصوم ولا إلى الحج ولا إلى الزكاة بقدر ما دعت إلى الولاية إلى تولي هؤلاء الذين يعلمون ما في السماوات وما في الأرض قلت لأبي عبد الله أوقفني على حدود الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله وصلاة الخمس. وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية ولينا وعذاوة عدونا حتى إذا تشيع الرجل يعلم أن إيمانه لا يتم إلا بعذاوة من يعاديه الشيع لهذا يعادون أهل السنة أكثر من عداوتهم للكافرين لأن الإيمان عندهم لا يتم إلا بهذه العداوة وعن الصادق عليه السلام قال أفافي الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها والمعنى لا يقبل من العبد صلاة ولا زكاة إلا بإقراره بالولاية وبشروطها كما سياتي تفصيله لهذا إذا استقر هذا عند الناس انشرح صدرهم لأمري الأول للكفر بالله عز وجل عن طريق إشراك آل البيت في العبادة في عبادة النذر والذبح والاستغاثة إلى سائر العبادات الشرعية والثاني تكفير عموم أهل السنة والجماعة لأنه لا يصح الإيمان إلا بالإقرار بالولاية وأهل البيت فقط هم الذين يقرون بها أما أهل السنة ليس عندهم شيء في الولاية على ما يقوله هؤلاء وأولياء الله عند أهل السنة كل مؤمن تقي أما الولاية على ما يزعم الشيعة فنحن لا نقر بها أبدا بل هي مناقضة للإسلام فينسى والمر على الكفر بأنواعه فإذا انتشر هذا بين الناس هلك أمر العباد والبلاد فهذا أول النقط لا أول الكلم وسيأتيك هذا أول النقد في حروف كلام عن الشيعة لتعلم دينهم الذي ينشر الآن في مصر بكل وسيلة ممكنة ولتعلم أن هذا الشر كله من المسؤول عنه الذين فتحوا الأبواب على مصر عيها. على نصراعيها لدخول هؤلاء داعين الجماهير الغافلة إلى تأييد فتنة الخامس والعشرين من يناير حتى انكسر الباب وانهمر السيل ويا ليتهم يقفون موقف المدافع بل يمهدون السبل ليقولوا عاشت السنة والشيعة طوال القرون هل يعاس مع هؤلاء هل تقبل هذه العقائد هل هذا إسلام يوضع بجانب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل في هذا أدب في الخلاف وسيأتيك ما تقر به عين الموحدين لنكون خط دفاع عن الإسلام فلا تغتر فإن المعركة قائمة على سوقها أيها الإخوة جد واملأ السهل والجبل تحذيرا من الشيعة وبن خطرها حتى نقوم بالواجب الذي أوجبه الله علينا لا تجاه الصحابة ولكن تجاه الإسلام كله إنهم يريدون تغيير معالمه واجتثاثه من جزوره لوضع أصول دين جديد يمسخ دين رب العالمين ليتم لهم ما يريدون والله بما يعملون محيط اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا